شيعة نصف المهات والعزال مصيبتي واذكر التعفيق التراب وذبحتي لو شربت ما يذكون العطش فت مهجتي اقصدوني كربلا والكنيس عبرتان لا تشوفوني يشيع على الثرى مرمي طريح خد يموسى الترايب والدمى مني تسيح كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي واحد يضل بالشريعه واحد يدفع جثه شيحتيه وابني علي اكبرنا حلم من الجساد بس شبح بالعين اللي على الثرى راح جلا بترقام ما جرا عند الخلق مثل ولا يجتبى ولا يعالج نور عيني روحي حتى ولازم يوصلكم خبر عن لي وعلي عبد الله على صدر الفرن حراب السهى هُو كان بيت فطر واستهان دمعي ابتدى الشبحني بعانا وكذبوا والياء وما لا ترجبت شي عتلي كسر البكى حقي على ايدهم شفتوا مثلي بالخلق مذبوح عطشان وغريب والجفن سافية شيعة وبالدمى شبي خضيب والحراير صبعيني من خدرهم شتتا صلوا على محمد وعلي محمد